Haar vlek in de Ronde Romein متشابها وغير متشاب والرشات والنخل والزر sure Het zeetul en romaan, Verschrikkelijkheid van de Thank <laughs> you. لفضيله <تصفيق> الدكتور No. Wow. Wow. Yeah. أما اشتمدت عليه هما ما لا وجود Oh, Lord. محرما على طاع يطعم إلا ان يكون ميتا لو دما نصفو أو لحم خنزير فإنه رجسنا في السقنية for a man Uh oh! Oh! Ah! فإن كذلك فطر ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرج بأسه عن القرن سيقول الذين أشرقوا له I <laughs> ولولن اهل ولا انذككم لا ينم طاتون